به منهم فاتون اجورهم فريضه فاتوه اجورهم فريضه ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض منكحوهن بإذن أهلهن بالمعوف وَكُهم بالمعروف بالمعرو غير مسافحة محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا احصن فإن أتين بفاحشة فعليهن لص ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن ذلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ توبوا والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان يميلوا ميلا عظيما ويريد الذين يتبعون الشهوات فِعَالَكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بينكم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 وهي سيرا ين تجتنب كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عن كم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض من نصيب من ما اكتسبوا وللنساء نصيب من ما اكتسبن واسأل الله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآكوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما ان من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَضَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ كبيرا وإن خفتم شطاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن خفتم شطاق بينهما فبعثوا حكما من وحكما من فَصِلَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا